وَإِن كُنتُم مَرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ لَمَسْتُم مَّنَاسِكًا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا مَا فَتَََّمُ صَعيدَ طَيّبًا فَمْسَح بوجوهِكُمْ وَأَيدكُمْ مِنْه مَا يريدوا اللهَّهُ نَجَعَلَ عَلَكُم مِن حََرج وَلَك يريد لطَهِرَكُمْ وَليوتٍَّ نِعَمَّتَهُ عَلَيْيكُمْ علَّكُم تَشكُرُون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 بالقسط ولا يجرم انكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 وَلَمَّا أَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ قِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَآمَتُم بِرسُل وَعَزَّرْتُمُهُم وَآقََتتُمُ اللهَّه قَرضًا حَسَنَ ال ل أُكَفبِر النَّعَنكُم سَّئَاتِكُمْ وَلاأُدِخِلًَاَّكُمْ وَلاأُدِخِلََّكُمْ جََّّاتٍ تَجرِْيمِ تَحتِْهَا الأنهار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 كُمْ رَرسُولناَا يُبَيّنُ لكُمْ َثًا مِمْ مَاكُْ تُم تُخْفُونَ منِنَ الكِتابَابِ وَيعفُوا عَن كَث قَدِ جَ أَكُمْ مِنَ اللهَّهِ نُورُ وَكِتابَابُ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 فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير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 يا قومَِْدُخُلُ الْأَرْضَ الْمُقدَدسَةَ التي كَتَبَ اللهَّهُ لُمْ وَلاَا تَْتَدُّ علىى أَدَبَِكُمْ فَتَ قَِبٌ خَاسِرين قالوا يَ مُسَ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 لئن بسطت الي يداك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك انني اخاف الله رب العالمين انني اريد ان تب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 وَإلَ أَهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَن بِغَيرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فيِي الأْرضِ فَكَأََّماَا أَوْ فَسَادٍِ فيِي الأْرضِ فَكَأََّماَا قتَلًا سَجَمعَ وَمنَنْ أَحِييهَا وَلا قَد جَ أَتْم رُسُلونَا بالِالبَيناتِثُمَّ إِن كَثًا مِنهُم بعدَ ذلكَلِكَ فِي الأْرضِ لَ مُسِْفُون إِمَ جَزَاءَُّينَ يُحَارِبونَ اللهَّ وَرَسُُ لَهُ وَيَسعونَ فِي الأررضِ فَسادًا أَ يُقَتلُ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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطْعُ أَيْدِيِهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمْ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 وَمَا أُلَائِكَ بِالمُؤمنِنِ إِا أَ زَلنَ التَّوْرةَ فِي هَاهُدَ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 زل الله فاولائك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص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 الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله وَلَا تَتَّبِ أَهْوَ أَهُم عَا جَ أَكَ مِنَ الحَبُّ لِكُلِّْ جَعَلن مِنكُم شِةَ وَمِنهاجَا وَلَْ شَ اللهَّهُ لَجَعللَكُمْ أَُّتَ وَاحِيدَةَ وَلِْ يَبلَلُ وَكُمْ مَا آتَكُمْ فَسْتَبِقُ الْ الخَير إى اللهَّهِ مَرجعُكُمْ جَمعًا فَيُونَِّؤُكُم بِمَاكُُم فِيهِ تَخْتَلِفُون وَأَنِخكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَل اللهَّهُ وَلا تَتَّبِ أَهُوى أَهُم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 مَلَعَنَهُ الله وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءَ وikum qalon amanna wa qad dakhalu bikufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lam bima kanu yaktamun wa tara katheeran minhum yusari'un fil ithmi wal 'udwani wa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 ولا يزيدنك كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيا و كفرا و القينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله و والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وماء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 لقد أَخَذْنَا مثَاقَبَنِي إسْرَائلَ وَأَْرسَلنَّ إلَيهِمْ رسلا كلما جاءهم رسُول كلُل مَ جَ أَهُمْ رَرسُول بِم لا تَهُوى أَنْفُسُهُم فرَيق كَذَّبُ وَفَيقَي يَقتُنون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 قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ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 أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله وَمَا وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا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 انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون ان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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فَإِن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ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 ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب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 مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما يذوق وبال امره عفى الله عما سلف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 قَد سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَخِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حِمَى وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا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 اوهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا ايها الذين امنوا عليكم ان لا يضركم من ضل اذا اهتديتم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 فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ على وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا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 إِلَى عِنْدَ إِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 تتكون لنا عيداً لاولنا تكون لنا عيداً لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وان انت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَ هَيْنٍ مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَٰنَكَ كَمَا يَكُونُ لِىٓ أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَد عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلَّامُ